بوك تو دفتين دويسات تسعة وعشرون تسعة وعشرون في المطعم واحد في المطعم واحد Jeta miza prosta Hal hadhihi atawila ghayr mahjuzah Hal hadhihi atawila ghayr mahjuzah Lahko prosim dobim jedilni list Min بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ رات بيبيفا، من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. رات بي مينيرالنو من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنيه رات بي بومارانتشني سوك من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال رات بيكافو من فضلك من فضلك واحد قهوه رات بكاو من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب مع من فضلك مع سكر من فضلك Rad Bichai Rada bi čaj. Min fadlik wahid shay. Min Rad bi z limono. Rada Bichai z limono. Min fadlik wahid shay ma' laymun. Min fadlik من فضلك, من فضلك واحد شاي مع حليب هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر لاحقاً <تصفيق> هل عندكم منفضة سجائر هل عندكم منفضة سجائر إيماته <تصفيق> هل عندكم شعلة نار ولاعة <تصفيق> هل عندكم شعلة نار مانكايو <تصفيق> ينقصني شوكة ينقصني شوكة مانكا مينوش ينقصني سكين ينقصني سكين مانكا ميجليتسا ينقصني ملعقة ينقصني ملعقة